بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون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 ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارَ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ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 فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون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 ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا, لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة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 فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فَأَقِمْ وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أَكْثَرَ الناس لا يعلمون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 وَإِذَا أَذَقْنَا الناس رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قدمت أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يقنطون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسقه في السماء, فيبسقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا, ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إذا هم, إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ